أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون